تفسير سوره الحاق بسم الله الرحمن الرحيم وحان قبيلاب يا ما قاع ايله ان حريستا الجود يا ميدا غاراهانيد بن حريستا الحاقه الحاقه وحايكم تاه محي تاهي الحاقدو. وما أدراك ما الحاقة محاكو قيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي تاهي الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة خير ثمود يعاد بوحي بينيين إن مالين تقيامة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ خَيْر ثَمُود وَحَالقُهَا لَاقِي قَيْلَوْا إِنْ أَدْرَن وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ خَيْر عَاد وَحَالقُهَا لَاقِي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وحانا لبصا لديك الكودة دبالت الدباءة بيني سديد مال مودس رعا وَحَارَ نَارْكَ إِسَاءَ يَقُو دَاسَنُد مُودَدْ گِتِمِرَ جِرِدِيسَ أُوبَالِيُودَي فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَة وَاحْكَرْ يَا گِيمِيادْ أَرَگْتَا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَة فِرْعَانْ يَكُو يِكُورَي يِكُو لَدَبَگَدِي يِوَحَي لي ما فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ الرابيه وحي عاسيان مد كاستو كمدا كو رسولك ربك ومركاسو الله قبطي قبا شدران ان لمما طغى حملناكم في الجاريه مركيبيه حد افن وخان ددو لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وحانس دا سيئا لئينان ذنكيئا لكوي كوانقات الدونتاس وانذا وحاوي ليأو حفد يدك وحفد سوء مغشا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة مركب كلا أفوفها Wahumilet il-albu ja l-ġibel ufedukete, dekkete ja võhide. Dolke ja burra ħana korloka da ula burburija burburinħal maran. Feja umme idi ja poati l-wakirja. Malinta sejake jamadud ajsa. Wai, سَمَدَ مَالِكُ التَّاسِ وَيَدُ اللَّهِ لَا تُضَامُ وَحِينَ النَّقَنِ يَسَامُدُ تَبَرَّدًا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ملائكتنا يرقد دينيse aye ahanaysa waxa arshiga ilaahay korkooda ku qaadaya maalintaas deed malak yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah maalintaas waxa la idin bandhigaya allah wax allah ka qarsoon xaqiina ma jiro oo amalo ومقرأوا كتابيه قفك كتاب كي سمدك تلقى سيوحو سي له فرحة در تلقات أو آخرية كتاب كيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وحان يقين سناء الدون كونه بينا لكل محساب تيده فهو في عيشة راضية وحو قفك أسكن نور الخالي لقى في جنة عالية وحونك سبنانا يا جنس الرئيسة قطوفها دانية قراشة منها جنة أيام الدو كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وحان الله عنا وعبئ يدكم بغاسن وحياد حرمستين درادي مالبه الدنيا اتغى وان ما من اوتي كتابه بشماله فقول يا ليتني لم اوت كتابي قف كيس كتاب كيس لغا سيا بدهد وحولي شلي تديدي محالي سيا كتاب كي ولم أدري ما حسابي سيانا اوغان حساب تايدا يا بالمرين تايدا يا ليتها كانت القاضية شلي تديدي محان وهاوى يقير دي هورميدان ليسوا بحن ان انقضى شيدا ماذا أغنى عني مالية مالك يجي وحبئي متر آخر هلك عني سلطانية وحان الدمي وحان وود لها أوردا خذوه فغلوه وحان الأورد لها يا ملائك تقبت وقحمي سيلا قلت سيسكحر ثم الجحيم صلوه Kedibna narta jahi me galia. Summa fisiil siletil, daruhe sabarune di roa, fessluku. Kedibna ugalia, afkasil siletud, derarkedu, jajutud, daba, tenudun. Innehu keneleju minubilehil avi. Maha jäleju, rohami daru ولا يحض على طعام المسكين أوآنا الكبور لين القود انت مساكينت فليس له اليوم هاهنا حميم ما انت هلكنكما لها وحسك يود فاعي ومال انت قيام ولا طعام إلا من غسلين وحنا هنكما لها أوآنا هيد عنك كبحاي أهل نارك لا يأكله إلا الخاطئون انتظرنا معنا حذانا هين كوي قفف كبدنا وقال ذي الله أكبر الله أكبر لا إله إله Suratul Haaqa wa Makkiya labiya kuntana yadaudayeke kuban taiwana Suratul Saagaliya lihtanud ee tartiibta Qur'an ka kareem ka. Suratul Haaqa wa hainu aaddayna isaainu qiyamu sugeyiha idallaliyya iddi haqqa iya qiyamaha baini sani Allahi ya badan. Qomki salihi, qomki loodhi, nuh, qomki nuhi, qomki firhooni, kuwi ke urni, wa la halaagee markay xaqqa ka kibreen oo ka jeesteen inagaana waana ayaa inoo sugana ayuha lixiba nabiga no sallallahu alayhi wa sallam Wahala iri wa halaay u Wahala dabaysha sabar reer aadna waxa lagu halaagee dabaysha dabuur ayada waxan kala ka qaadane ayuha lixiba wuxuu dhanaalaa ayu usungate qofka sana maalinta qiyaama dayaamaa wa maalinta dulkaya buraha iyo xirku doorsoomi oo burburi waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka tarsonaa oo san jireen maalinta qiyaama dadka wanaagsan waxa lagu abaal mari kitabkooda ayaa midigta laga siinay wanaagya farxad iyo bishaaraha ay ino ku noolaan koowe xaqdiidayaasha ahaan وعمر بن خطاب الله عنه حيرت دع وسحسابي انتن دين حسابي نم اسمي ساما انتن ليد ميسا ميدا ساما انتي كان الله هو سن كو كتاب كميدتك لا سيين دون انو انو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فلا أقسم بما تبصرون وحاك دارنا يعدده وحاذركتان ومخلوقاته وما لا تبصرون إيا وحيدا نركين أويد كقرسون إنه رَسُولٍ رسول كريم إيا قرآن كوا هذلك الله أخرنا أي الرسول شرف له وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قرآن كما هجب ياها ذلكي وحيارباد حق الرمين أيسان ولا بقول كاهن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ قُرْآنُكَ هَذَا الْكَاهِنُ مَا هَاسَاهَ حَسَاهَ وَحَيَّرَ بَعْضُ وَأَنْتُمْ مَيْسَانَ تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قُرْآنُكَ وَمِثْلُهُ دَجِيَةَ اللَّهَ أُنْكَرَ بِغَوْدَا حَقِيسًا وَلَوْ تَقَوَّلَ علينا بعض لأخذنا منه باليمين حدونه بنابورا لها نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال وحان كقبا لها إن قعنا ذك ثم لقطعنا منه الوتين وحان قوين له إن حددك وضنها فما منكم من أحد عنه حاجزين مَجْرَقَ قَفْدٍ كَمَدَأُ نَغَرِيبِ لَهَا إِسْغَا خَغِيسَ إِنَّ عِقَابُنُ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ للمت... تقين قرانك وان ايهي كو الله كعب صد و اننا لنعلم ان منكم مكذبين وحان اغى ان على الكافرين Kur'an ka benninti sushallaitu ahana ya gala wa inna hu la haqq liaqeen Kur'an kuwa haqsu ganudabah fasabbih bismi rabbika العظeem sallallahu alaihi wa sallam humaan kahuf maga arabiga aga Allahu akbar allah لا إله إلا الله أيها الأحبة أيضا وحانك قادنا إننا إنه قرآن كي يهدل كي الله سبحانه وتعالى هذا الكي وكسودكي الرسول كأن شرفتلي صلى الله عليه وسلم كدمر كو سعدي بملك جبريل عليه السلام Xumaanta iyo eebahay gaalada ku sheegayaan Qur'aanka waa waaqiicada ka fog Qur'aanku waa digniin iyo naxariistaa alamka wana waanada mu'mininta iyo kuwa xumaanta ka dhowrsada Qur'aanku waa xaq sugan waxaana xujaku yahay gaalada iyo kuwa xaq diidayaasha Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu diisana dhammaantana inuu inaga dhigo ahlul Qur'aan wa khaasatan Sida ka Allah subhanahu wa ta'ala wa hawa iddi sane inna quran kuynu hujja in onnugda ayuhal ahibba fii yawmin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha salim Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in